Kâim dili li, kâim dili ümmet, باشك عاشي يلسك انت بطوس وحبك انت التاج نعتل على الروس كل قلب باسك موش فاهي تبوس كل قلب باسك موش فعه يتبوش موش فعه يتبوش اذكر انا اسمك ينكشف همي بيمشي بالدلال والرضى بدمي والرضى بدمي اه بلو يشمت ما ترج سائل لا أبد هيهات والرضي يكصيد قاضي الحاجات بيدة تنقيها وحاجتها متباط بيدة تنقيها وحاجتها متباط ما ترج مهضوب قولي ذق بابك والله هنيا لك يا صنع تابك يا صنع تابك نايم فيلي نايم فيلي يا غياصري لوه شمك قبله طرب على اسمك دورت بالي برسم رسمك وبقد تروحي تاريها يا أمك وبقد تروحي تاريها يا أمك تاريها يا ساماتي وذر من جسمي أنا لك عاشيك واغلى من اسمي واغلى من اسمي عائم دي دابن اليمة في الرضا يوصى لي قابل ويشمه لي قابل ويشمه والجرح بيطار اسمه جمعنه للرضى احباب للرضى احباب كل قلب نادي والجرح بيطار اسمه جمعنه للرضى احباب والدخل عنده لا أبد ما خال والدخل عنده لا أبد ما خال كحنق نبعث للنبي المرسول والأهل بيته والأمان تقول والأمان تقول خائم <تصفيق> دليل AND AND AND AND A haft kazans Sormahe si a'u Lized war ahave Sharios Ka yiri nigiving Sa Violin A وقع الهادي ما تنسنا كان, على الهندسة, كان, على, الهندسة الصوتية كان الصوتية على الهندسه الصوتيه على المعروف على المعروف, علين المعروف الرادود الحسيني مولى حسين الموالي والرادود الحسيني مولى فرغام بقلم الشاعر الحسيني المبدع أحمد الطيب الحلي التوزيع الشبكي ميثم عمران الإبراهيمي هذا ونسألكم الدعاء